علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي يوم الولاده يا رب علي نجوع يوم الاماني طيب وتهاني يوم اليوم يا اهل النقاء حدر صبح احمر شروق وكل من للرب حدرتنا الصد علي علي علي الله ومحمد والامه تشهد نصبا علي الصنديد اجمل تحيه مني هديه الحدر امام الخير كعبه ولطوفك راد ولعوفك حبك لجنيت ولا ما حلالي هل لك يا علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي حيدر امامي حب وظهرامي بيبي هو نصيبي للموتى ويا للموتى ويا يا ربي عادي كل الاعادي وللدي ولا يا شيخ بايع وحي الشرايع ما نقدر ابنيا ما نقدر ابنيا علي علي علي علي علي مولا يا علي علي علي علي علي علي مولا يا علي يا دنيا فرحي والدمع مسحي ونشف الدمع في العين كل شيء تبين عذر حيا والاعلى هذا الدين والاعلى هذا الدين لا ما ابالي بس انت غالي يا ابو الحسن وحسين صار التفاخر رغم الجامر وانا اللي ضدك والوين وانا اللي ضدك وين علي علي علي علي مولا يا علي علي علي علي علي علي مولاي علي, علي, علي, علي, علي من كلمات الشاعر الحسيني فراس الأسدي اداء الرادود الحسيني علي حيدر التوزيع والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلائي